يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون. فقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم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 من إن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأن لهم قالوا ليس علينا في الأمجين سبيل وَيَقُولُونَ عَلَى الله الكذب وهم يعلمون بَلَى من أوفى بعهده وَاتَّقَى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد اللَّهِ وأيمانهم ثَمَنًا قليلا أولئك لا خلاص لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.